فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا مان رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به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 رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراي يراي الله به رواه البخاري ومسلم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 وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعه كهتين، ويقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور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 رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل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 عن جرير رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرات مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايه ان الله كان عليكم رقيبا والايه التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله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 من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كُرْبَةً من كرب يوم الْقِيَامَةِ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وَالْآخِرَةِ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وَالْآخِرَةِ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 ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاري ومسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلة والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقه جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري ومسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم وعن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه مسلم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 وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فأتاه فحمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او قال عامله رواه مسلم عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله